قل لا أملك لنفسي نفع ku mi sidziała le mim gaz zadzis une ile Palem nat فم <تصفيق> فم فَلَمَّا آتَاهُم مَّالًا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ سُورًا كَأَنَّ وَلَا yastati'i ono na hum nassra Wala anfusahum NaN Thank you.